وتحملوا يتقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنه هو الذي أنزل من السماء ما لكم منه شراب لكم منه شراب و منه شدوق فيه تسمون ينبت لكم به الذرة والزيتون والنخيل والأعنب وكل الثمرات تفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما درأ لكم في الأرض مختلف النوان إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذي تخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجو وتستخرجو منه حلة تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتقو ولتبتقو من فضله ولا أنكم